قبلهم كذبوا بآياتنا فأقذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية 122. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين رأي العين 123. والله يؤيد بنصره من يشاء إن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 تحتها الأنهار قاالدين فيها، قاالدين فيها وأزواج مطهرة وردوات من الله، والله بصيهم بالعباد.